يقول الله عز وجل كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرة كرام برره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله عز وجل بعدما ابتدأ السورة بتذكير النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الله عز وجل في هذه السورة لوعظ الإنسان وتذكيره قال الله تعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر فمن شاء عمل بتلك الموعظه اي ان الله جل وعلا يعظ العبد ويذكره فمن شاء هل المشيئه هنا على التخيير يعني كأنه كانه يقول من اراد ان يفعل ومن لم يرد فلا يفعل لا بل على التهديد إن هذه تذكرة فمن شاء ذكر عمل بها كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل هنا تخيير اللي عايز يكفر يكفر واللي عايز يؤمن يؤمن لا مش تخيير فإن الله عز وجل يأمر العبد بالإيمان به ولا يقول للعبد إن اردت أن تكفر فلتكفر لا بل يأمره بالإيمان لكن التخيير جاءها هنا التهديد جاء في سورة التخيير ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا ولو كان الأمر على التخيير والمشيئة لما أعد له النار انا اعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها قال الله عز وجل فمن شاء ذكره يعني ينبغي على العبد أن يعمل بها ينبغي على العبد أن ينتفع بتلك التذكرة التي ذكر الله عز وجل بها العباد ثم قال الله عز وجل بعدما ذكر تلك الموعظة وأنها في اللوح المحفوظ وأن الذي ينزل بها هم من الملائكة وبين الله عز وجل حال أولئك الملائكة الذين يحافظون على الوحي حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مؤتمنون على كتاب الله عز وجل ولذلك قال كراما برر السفر اللي هم الملائكه الذين يسافرون كراما برر كرام برر ثم قال الله عز وجل قتل الانسان ما اكثر قتل الانسان هلك ما اشد عناده ما اشد طغيانه وبعده عن الله عز وجل قتل الانسان ما اكفره ثم اراد الله عز وجل ان يذكره بحاله قال قتل الانسان ما أكفره من اي شيء خلقه الله الا تذكر ايها الانسان من اي شيء خلقت خلقك الله عز وجل من ماء مهين فجعله في قرار مكين في رحم الأم الى قدر معلوم فخرجت من مجرى البول إلى مجرى البول ثم خرجت مره اخرى وهكذا فانت في اصلك من ماء مهين فعليك الا تتكبر والا تطغى وهذا الكبر هو كبر على رب العالمين لأن العبد يجحد نعمة الله قتل الإنسان ما اكفره أيها الكافر بنعمة رب العالمين تدبر في خلقك لتعرف نعمة الله عز وجل عليك من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره يعني يسر الله عز وجل له الطرق طرق المعيشة وقال الله جل وعلا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يبقى ربنا يصل ايه طرق المعيشة ومهد لك الأرض ألم نجعل الأرض مهادا فالله جل وعلا يسر لك كل سبل العيش فأنبت لك من الأرض قال الله عز وجل ثم السبيل يسره ثم أماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره هو بيذكروا الوقت به بالنعم خلاص يعني يصلك السبيل وفتح لك ابوابا للرزق ثم بعد ذلك أماته فاقبره حتى لما تموت لا تلقى هكذا لا بل اكراما لك ايها المسلم اكراما لك ايها العبد فانه ينبغي على الناس ان يكفنوك ان يغسلوك وان يكفنوك وان يدفنوك ولا يلقى ها لا يلقى بل يدفن يبقى اكرام الميت ايه دفنه يبقى ده اكرام من ربنا العبد ولا لا اكرام يبقى كانه يقول يسرت لك المعاشى وأنت على ظهر الأرض وأنبت لك من الأرض ما فيها من الخيرات كما سيذكر بعد ذلك أن شققنا صببنا الماء صبه خد بالك الذي أنزل الماء من السماء من الله عز وجل ثم إن هذه الأرض انشقت وأخرج الله عز وجل منها الحب أنواع الحبوب واخرج الله جل وعلا لك الطعام والفواكه والخضروات ها وفاكهه واب قيل والاب الاب هو طعام الدواب يعني ما ترك الله عز وجل حتى الدواب الا وقد اخرج لها طعاما من الارض يبقى يسر لك المعاش فاذا مت أحسن الله عز وجل إليك وأمر بدفنك ثم قال الله عز وجل ثم إذا شاء أنشره إشارة إلى البعث والنشور الإشارة هنا يا إخوة فيها تذكير للعبد حينما تعلم أنك ستموت وتعلم أنك ستبعث وستقف بين يدي الله عز وجل فإن هذا يحملك على خشية الله والخوف منه لما تعلم أنك ستقف بين يدي الملك كلما هببت بمعصية تذكرت هذا الموقف أنك ستقف بين يدي الله عز وجل قال الله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم من مسؤولون إذا تذكر العبد موقفه بين يدي الله كان دائما مستصحبا لمراقبة الله عز وجل عليه فإذا هممت بمعصية قلت إن الله يراني إذا هممت بمعصية ذكرت تلك النفس وقلت لها يا نفس ستقفي ستقفين أمام الله عز وجل وستسألين عن كل شيء ثم إذا مات ثم إذا شاء أنشره أي بعثه شوف انت ترتيب الآيات ازاي انظر إلى بلاغة القرآن وإلى موعظه رب الأرض والسماوات لنا ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه بذكر باب النعمين فلينظر الإنسان إلى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد ذكر كفر الإنسان والمقصود به في بعض الآيات كفر إيه؟ النعم كفر النعم ثم قال الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الكبرى هي الصاخه هي ايه الصاخه تلك من اسماء يوم القيامه فاذا جاءت الصاخه وسميت بالصاخه هنا لانها تاتي بعد الصيحه صيحة ايه عندنا صيحه الفزع ثم صيحه البعث صيحه شديده جدا ينفخ إسرافيل في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيها أخرى فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فالله عز وجل يذكر العبد بالدار الآخرة وبشدة يوم القيامة فكانه يقول يا عبدي أنت الآن في الدنيا يسرت لك سبل المعاش ويسرت وزللت لك الامور فاستعن بالله عز وجل وكن عابدا متمسكا قال الله عز وجل فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه يا سلام ما اشد هذا اليوم كل انسان كل حبيب يفر من حبيبه والكل يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته التي كان يحسن إليها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يا اخواننا الأمر خطير لا أحد يقف معك لا أحد يدافع عنك أقرب الناس إليك يفر منك فهلا قدمت فهلا قدمت لهذا اليوم فليس للعبد بعد الموت دارا يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها هو اللي بيبنيها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب ساكنها وإن بناها بشر خاب بنيها يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان شان يغنيه الكل مشغول بنفسه حتى الانبياء كل نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري الانبياء كل نبي يقول نفسي نفسي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم انتقل الله عز وجل فذكرك بدار أهل السعادة إن الجنة إخوة الكرام دار المقامه من دخلها سعد سعادة لا يبتئس بعدها أبدا قال الله عز وجل أما الذين سعدوا ففي الجنة هي السعاده الأبدية الدنيا كدر لا يصف كدرها أبدا لا تصف لأحد أما الجنة فإن عيشها صاف لا يكدر أبدا قال الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة وهذا كقول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فالوجوه المسفره هي الوجوه البيضاء فهي كالذهب كالذهب من شده السعاده وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره تستبشر لما تراه من النعيم المقيم وعلى العكس وجوه يومئذ عليها غبرة وهي الوجوه السوداء التي قال الله عنها وتسود وجوه وجوه أهل الكفر والبغي والطغيان تسود عياذا بالله يوم القيامة ووجوه أهل السنة والجماعة والإيمان تبيض يوم القيامة لما يرى هؤلاء من النعيم؟ ولما يرى هؤلاء من العذاب والفزع عياذا بالله عليها غبرة غبراء مغبرة ترهقها قترة يعني الزل بين عليها بين عليها الزل والمهانة كما قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ ايه خاشع الخشوع هنا بمعنى الذل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وقال الله تعالى خاشعين من الذل يعني الوجوه ظهر عليها الكدر اغبرت وسودت الحزن والعذاب يبدو عليها نسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال الله تعالى اولئك هم الكفره الفجرة نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يبيض وجوهنا وأن يجعلنا من أهل الجنان أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه الصورة الاسبوع القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في صورة عظيمة جدا جدا وهي صورة التكوير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها شيبتني هود وأخواتها وهي من صورة التكوير من تلك الأخوات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله